الانسحاب من حياتي والغياب متهدديش قلبي الي حبك ب ا ل أ ل م ب ا ل ع ز ا ب 「بالانسحاب من حياتي و ا ل غ ي دي دي ا أ ل ف ا ل ح ب ب ا ل أ ل م و بالعذاب إ ن ك ن ت بحر أ ن ا السحاب إ ن ك ن ت حرف أ ن ا الكتاب إ ن كنتي قدره ما ترجعيش ان كنت بحر انا السحاب ان كنت حرف انا الكتاب ان قادرة ما كنتي عيش ترجع ترجع ما عيش 「シャミス بكره مش عينيكي بكره من غيرك وبيكي」「セイマーなま حداكو قولك محتاجاني ماتنكريش」 US「كوني شمسي مطورو ب ي h a ت ه d د ي ش ب i ل n t i ح ا e ا ن ح ب ي ب ا ل أ ل م و ب ا ل ع د م حبك انت ي مش نهايه تنسي جزء من ا ل ح ك ا ي ة ايوه دخلتك حياتي واقدر انساكي و ع ي كوني ش فرح ا ع م ر كله ك و ن ي نور ألقي كوني فرح لعمر كله ك و نور ي ن قلبي و ض ل كوني شمسي م ا ت ل ه بيش متهدديش ا بالانسحاب من حياتي والغياب ما تهدديش めん ح, ح ي ا ت و ل غ ي ا ب ت د ي ب ل ح ب ل ا ل ع 「ま تهدديش قلبي ا ل د ي حبك ب ا ل أ ل م و بالعذاب